بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتدارس فيها كتاب الطهارة من كتاب بداية المتفقه وهذا هو الدرس الثالث ووقفنا عند باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة صفحة 39 تكلمنا في المحاضرات السابقة عن سبب اختيار هذا الكتاب عن سبب اختيار الكتاب فأرجو يعني من يعني الرجوع إلى هذه المحاضرات لأهميتهم مقدمة مهمة جدا في هذا المقاب قال وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول ما يحرم ستة يعني ما يحرم على المتخلي على الذي يقضي حاجته هناك أشياء محرمة يجب عليه أن يشتنبها وهي ستة واحد استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل اثنين في قرعة الطريق والظل وموارد الناس ثلاثة وسط القبور أربعة في الماء الراكد خمسة في المسجد ستة لاستنجاء بروس أو عظم أو طعم يعني يحرم أثناء قضاء الحاجة فعل واحد من هذه الستة الضابط الثاني ما يكره أربعة طبعا هنعرف المحرم ونعرف المكروس ما تكلمنا بلكده على الواجب وعلى المستحب وعلى المباح فنتكلم النهارة إن شاء الله عن المحرم وعن المكروم المكروم قال لك واحد الكلام أثناء قضاء الحاجة اثنين البول في مهب الريح ثلاثة استصحاب ما فيه ذكر الله أربعة الاستنجاء باليمين خمسة البول في المستحم. الضابط الثالث ما يستحب ثلاثة واحد البسولة والاستعاذة قبل الدخول اتنين تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليومنا في الخروج تلاتة قول غفرانك بعد الخروج يعني هذا كما قلنا من فوائد هذا الكتاب او من موسيقى هذا الكتاب ان المعلومات مركزة مرتبة اشبه بكتب السلف التي اسست على المتن والشرح لأن لو أتينا بكتب السلف زي مثلا كتاب زي إزاد المستقنع أو شرح الروض المربع أو غير ذلك من الكتب ستجد صعوبة في فهمها لكن ميزة هذا الكتب سهل ومعاصر وفي نفس الوقت يذكرك بأسلوب السلف في التأليف عن طريق المتن وعن طريق الشرح فهذا الباب باب قضاء الحاجة هو الباب الجامع لأحكام قضاء الحاجة والأمور التي ينبغي للمسلم تجنبها أو فعلها طبعا لما ندرس بقضاء الحاجة هذا يدلك على شمول الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية تهتم بأفراضها في كل شؤونهم حتى في أداب التخلف في أداب قضاء وهذا من محاسن الإسلام إن الإسلام دين ودنيا الإسلام دين ودنيا ليس كما يزعم هؤلاء الليبراليون أو العلمانون في هذه الأيام ويريدون أن يجعلوا المسجد كالنصرانية أن مكانه الكنيسة فقط ولكن نقول أن الإسلام يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وكما قال سلمان رضي الله عنه في كافة صيح مسلم علمكم نبيكم كل شيء لما سيئ له المشركين قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة حتى داب التخلي حتى كيف يزيل الإنسان الأذى فقال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة وأمرنا ألا نستنجي برعوثا أو عظم وألا يستنجي أحدنا باليمين إلى آخر الحديث فهذا يدلك على شمولية هذا الدين وهذا من محاسنه كذلك أيضا قضاء الحاجة أيضا يذكرك بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ونعمة قضاء الحج أن الله عز وجل أعانك ويسر لك اخراج هذا الأذى عن بدنك لأن الإنسان لو حبست فيه هذه الأشياء من البول أو الغائط فإن البدن يتسمم وتضرر تضررا شديدا فإخراج هذا الشيء من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الحمد لله الذي أطعمني أو أطع... الأذى أطعمني وسقاني وسوغه وجعل له مخرجا وجعل له مخرجا فإخراج الأذى والإعانة على قضاء الحجة ذي نعمة من الله سبحانه وتعالى تذكرنا بالصحة والعفي قوله ما يحرم ستة الحرام بدأ يعرف لك الحرام هو إيه ودي برضو من مويزات هذا الكتاب إن هو أثناء الفقه يعلمك شيئاً ولو يسيراً من الخطوط العريضة في أصول الفقه وإن شاء الله نتعلم كتير من أصول الفقه إذا مر بناء تعلم العام والخاص المطلق والمقايد كل الكلام ده سأتي في حينه بإذن الله تعال قال الحرام ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحكم والإلزام بحيث ساب تاركهم تثالا ويستحق فاعله العقاب يبقى الحرام امر الشرع بتركه هو الذي امر الشرع بالكف عنه على وجه الحتم والالزام اذا امر الشرع عن الكف بالكف عنه على غير وجه وجه الحتم والالزام يبقى اسمه ايه المكروه نعرفه تعريف ثاني في بعض الكتب يقول لك ما نهى عنه ما نهى عنه الشارع يعني يشيل كلمة الكافة دي ويحط إيه ما نهى عنه الشارع على وجه الحكم والإلزام طب حكم إبا قال لك يساب تاركه امتسالا هنا قال لك امتسالا ليه لأن إذا ترك الحرام مشبرا إذا ترك الحرام وهو في نيته أنه يريد أن يفعل حرام فإنه يأسم مع أنه ترك الحرام لكن لم يتركه لله ممكن تركه يعني واحد مثلا ايه يترك شرب السجائر هو نفسه شرب سجار بس خفن السرطان لو لا السرطان ما كانش يساب السجائر يعني هو ناس كتير كلمت وقالت له السجائر حرام مفيش فايدة برضو راح اشتري السجائر راح له عمل له شاعر قال له سيدك مدخل دي بودر السرطان اترعب اترعب وترك المعصة بس ما تركهش لله فهذا يأثب هذا يأثم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول قال إنه كان إيه؟ حريصا حريصا على قلط صاحب فالحرص على المعصية أو بيسمي العلماء بقى العزم. العزم العزم على المعصية يأثم به صاحب وإن كان لا يأثم كاسم الفاعل يعني هو يقسم على الايه على النيه لكن لا يأسم كاسم الايه ها كاسم الفاعل كاسم الفعل طبعا يا يتوب اذا تبر الله عز وجل وغير هذه النيه وترك هذه المعصيه لله فانه يثاب على ترك فهنا انا بعلق بس على كلمه ايه يثاب تاركه ايه لابد يكون عنده نيه امتثال الامر او امتثال الترك يعني ويستحق فاعله العقاب خلي بالك ان قال يستحق ما قالش يعاقب ليه بقى؟ لأنه تحت المشيئة قد, قد يتوفى تب الله عليه قد يفعل أفعال تكفر عنه هذا الزامب ولذلك إيه؟ إيه العلماء لما علقوا على إيه إذا, إذا التقى المسلمين بسيفاهيم فالقتل المقتول في النار قال هنا يستحقان النار واضح الكلام دي اسمها حديث الوعيد وحديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة يكون فاعلها تحت المشيئ تحت الإيه المشيئ إن غفر الله عز وجل له وعفى الله عنه وإن شاء الله عز وجل عذبه وإخلاف الوعد مكروما اخلاف الوعيد مكروما يعني اذا اذا مثلا انت ليل مثلا على اذا انت قلت لابنك انا هرزعك علقه كذا وتعدته ان انت هتخبطه علقه تمام لانه فعل شيء اغضبك ولكن جئت في نهايه المقام وبالليل كده قلت له انا النهارده انا فعلا كنت ناوي على علقه شديده لكن انا يعني انت عملت اشياء طيبه اليوم أو فعلت كذا فانا عشان كده ايه سامحتك انا عفيت عنك هل يذم هذا أم يحمد, يحمد. هذا يحمد هذا عند انضشر حتى فلله المسؤول إذا توعد الله عز وجل ثم لم ينجز هذا الوعيد فإن هذا يعني فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى في عفوه وحلمه سبحانه جل سبحانه أما إخلاف الوعدي ففيه مذم واحد وعد وعد ولا يفعل هذا فيه ماذا قال الله تعالى لا يخلف الله وعدا الوعد لا يخلف فهنا قال يثاب تاركهم تسان عشان النية ويستحق فاعله الايه ها العقاب وفي هذا الضابط يحرم على المتخلي فعل واحدة منها قوله استقبال القبله واستدبارها بلا حد هنا بيجيب لك الكلمات اهوت وبيبدا استقبال القبلة واستدبارها بلا حال وجملة ذلك أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم وهذا القول هو الراجح جمعا بين أدلة البعض يعني المسألة دي في حوالي ثلاثة أو ربعة أقوال هو الشيخ اختار القول الراجح ودي برضو من ميزات هذا الكتاب أنه هو أحيانا يذكر لك الخلاف ثم يرجح مع الدليل وهذا الذي ينبغي على طالب العلم لأن أحيانا بعض طلبة العلم الفقه عنده كامد تمشط ليه احيانا مش عارف ايه مش عارف يفهم مش قادر يذاكر لكن انت لو يعني تتبعت هذا الكتاب ومشيت في مذاكرتك كما يفعل هنا يعني المؤلف ان انت تذكر المساله وتذكر الدليل على المساله وان كان ثم خلاف فتعرف هذا الخلاف ثم تعرف الراجح من هذا الايه من هذا الخلاف وجملة ذركة المسألة فيها خلاف بناء العلم وهذا القول والراجح للجمع من الأدلة فعن أبي أيوب الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرب قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيط بني قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله والحديث متفقوا العلم وعن ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرائيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام والحديث متفقا عليه أيضا قال شيخنا حفظه الله هذه المسألة فيها أربعة أقوال الأهل العلم وأرجحها مختاره المصنف رحمه الله الذي ذكرناه هو مذهب مالك والشفعي وأحمد رحمه الله تعالى وهذا القول كان راجحا لأمور الأمر الأول جمعا بين الاحاديث احاديث الباب ولم يبلغ ولم يلغي منها واحده يعني هذا القول جمع بين احاديث الباب إن هذا الحديث الحديث الاول يدل على التحريم مطلقا يدل على التحريم مطلقا الحديث الثاني يدل على أن هذا التحريم مقيد بأنه إذا كان بغير حائل أما إذا كان هناك حائل فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في البنيان فلذلك جامع بين الأحديث ولم يهمل ولم يلغي واحدا منه الأمر الثاني فهم الصحابي, فهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يقدم على فهم من دونه من التابعين والفقهاء لأن طبعا ابن عمر رضي الله عنه يعني كان معروف أنه من فقاء الصحابة رضي الله عنهم وكان من شد الصحابة يعني حرصا على اتباع السن ثلاثة قاعدة القول مقدم على الفعل ليست مطلقة وإنما في حالة ثبوت الخصوصية كما هو مقرن في علم الأصول ولا خصوصيتهن يعني ممكن واحد يجيب لك حديث ابن عمر يقول لك دي خاص بإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول لك والله كلام ده في شيء يخفى أصلا يخفى على الناس يعني سألت قضاء الحاجة يخفى على الناس وعشان نزعم الخصوصية دي لا الأمر إيه الأمر بعدين. أي حاجة نزعم في الخصوصية سنهمل شيئا كثيرا من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطرم أنه يمكن الجمع بين الأدلة بدون أن نهمل شيئا منها أو أن نلغي شيئا منها فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل وهذا رأي جماهير العلماء إذن قناصة الكلام أن أول شيء يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستطبارها بلا عم إذا كان هناك حائل فلا بأس بذلك وإن كان خلافي الأولى يعني لو إن انسان يملك أن يفعل ذلك في بداية بناء بيته لما يجي أسس بيت ويقدر في التأسيس الهندسي في قضاء الحاجة يحاول يعمل قضاء الحاجة بعيد عن استقبال واستطبار القبلة لكن إنت الوقت ابتليت بشقة أو ببيت فيه ذلك واضح الكلام؟ فنقول أن هذا في البنيان وهذا يعفى عنه وكان حتى أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه كان يستعمل هذا المرحيد وكان يحاول أن ينحرف قليلا عن ذلك وكانوا يستغفرون الله عز وجل من هذا الأمر قوله في قارعة الطريق والظل وموارد الناس دي من الأشياء المحررة ورضو أثناء قضاء الحاجة بالدليل إباء على تحريم قضاء الحج في هذه الأماكن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قال ومن لعانان يا رسول الله من لعنان. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم والحديث رأىه مسلم واللعانان أمرا يجلبان اللعنة لفعلهما يعني اللي يعمل كده لو واحد قضى حاجته في طريق الناس الناس يشوفوا الكلام دي تقول لعنة طلع لعنة طلع على من فعل هذا يجب لنفسه السابق والشتر يعني مبعد البقولة ولا لا مش, مش مش مش هذا ليس اباحه للقول ولكن هذا تحذير من أن يجلب الانسان لنفسه هذا الايه هذا القول ما هو الانسان يستغفر الله اذا جلب ذلك الإنسان الانسان اذا لعن اخاه وليس اهلا لهذه اللعنه فارتدت اليه وعدت اليه سواء في اللعنه او في الكفر والمسلم ليس بالطعن ولا باللعن واضح الكلام ليس بالطعن ولا باللعن فإذا الأمر الأول الأمرين دلت يجلبان اللعنة لفعلهم الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس المقصود لطريق هنا الطريق المسلوكة الطريق اللي ها؟ المسلوكة اللي الناس بتمشي فيها أما إذا كان ثم طريق مهجور لا يسير فيه أحد فهذا له حكم أخر أو في ظلهم الظلم اللي هو المكان الذي يستظل به الناس شجرة مثلا وزيك في بعض المزايب يقولك شجرة مثمرة يكون لها ثمر أو لها ظل لأن برضو الشجر المثمر بطاقة ساقط تحت الشجر واضح الكلام فإذا كان الشجر هذا أو المكان يستظل بالنس أو كذلك في أيامنا اللي احنا فيها التنت أو الاستراحات اللي على الطريق بصراحة الله الناس بتوعب تستنى الأوتوبيس تحتها واضح فدي برضو يحرم عن إنسان ما يقضي حاجات عشان ما يجيش إنسان يقعد يبص يلاقي فيه ريحة مثلا ريحة كريهة او يجد مثلا منظر يؤذيه فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث أو في هذا إنه وعن معد بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والحديث اخرجه ابو داود وحسنه الالباني ورحمه الله تعالى في الارواع هنا الحديث زود بقى شيء اخر البراص في الموارد الموارد اللي هو اماكن الماء التي يأتي اليها الناس لشربهم او لشرب دوابهم واضح الكلام يقولك ورد الماء وصدر عن الماء الورود اللي هو يجي يشرب او ان الدواب تجي تشرب يبقى في حوض كده مثلا حوض في مية والدواب تشرب من يوم واحد جاي يتبرز او يفعل الغائط في هذا المكان فهذا ايضا ممنوع وقارعة الطريق الى وسط الطريق الظل يعني كل ظل نافع ينتفع به, ينتفع به الناس يبقى هذا مما يحرم قضاء الحاجة في طارعة الطريق وفي موارد المياه وفي أظل قال الصنعاني رحمه الله المراد بالتخلي في طريق الناس فإنه يؤذيهم, فإنه يؤذيهم بنتن بنتنه واستقذاره أو قضاء الحاجة يؤذي الناس إما بشكله وإما برائحته ويؤدي إلى لعنه فإن كان جائزا فقد تسبب في الدعاء عليه كان جائزا فقد تسبب في الدعاء عليه بإبعاده عن رحمة الله وإن كان غير جائس فقد تسبب إلى تأسيم غيره بلعنة يبقى هو إما يضر نفسه إما يضر إيه وإما يضر غيره الأمر الثالث قال وسط القبور يعني مما يحرم على المتخلي أن يقضي حاجته وسط القبور فعن عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوقي والحديث أخرجه ابن ماجة وصحابه الألباني في الإروام ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يبول بين القبور كالذي يبول وسط السوق ومعلوم أن كشف العورة أمام الناس محرم فكذا بالقياس الذي يبول وسط القبور أنه آثم والفعل محرم وفي حديث آخر ورد في ذلك أن الذي يقضي حاجته عند القبور أو على القبور توعده النبي صلى الله عليه وسلم بجمرة من نار فقال لأن يقول أحدكم على جمرة من نار فتخلص إلى جلده خير الله من أن يجلس على قبر فبعض ما قال لك أن الجلوس هنا اللي هو الجلوس العادي بدون قضاء حاجة يعني لو حد طلع كده قعد فوق الطربة واخد مالك يبقى يدخل في هذا الحاجة وبعضهم قال المقصود بالجلوس هنا الجلوس ها لقضاء الحاجة مقصود الجلوس للقضاي الايه الحاجه معلش احط الجلوس على يجلس احدكم على جمره فتخلص الى جلده خير له من أن يجلس على قبر فالجلوس على لا صح حضرتك هي القور اللي عندنا اللي المقصود طبعا هو الأصل في القبر هي كبرية المستوي بالأرض لكن الآن برضو مسألة القبر القبر اللي هو المبني الآن إذا كان الجلوس على المصطبة على الرصيف نفسه دي لا يدخل في الحديث أما الجلوس على القبر نفسه فوق القبر نفسه هذا يعتبر أيضا امتهال للماء لا يصعد إليه إلا لضرورة ضرورة قصوة أما الجلوس فوقه فهذا لا يبغي أما الرصيف اللي بيبقى قدام المقبرة فلا يدخل فيه هذا الماء الراكد بقى أربعة قال قوله في الماء الراكد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد والحديث أخرجه مسلم وعن أبي يريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه متفق عليه فالنهي في الحديثين منصب على ذات الفعل فيقتضي الفساد والحرمة ولأن البولة في الماء الراكد يجعله عرضة للنجس الماء الراكد اللي هو الماء الساكن الواقف الذي لا يتحرم هنا الحديث الأول نهى بإطلاق قال لك لا نهى أن يبال في الماء الراكد الصفة عام سواء اختسل فيه أو لم يختسل فيه الحديث الثاني زاد شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني لا بلن أحدكم في الماء الدائم ثم يقتسل فيه هنا زاد فائده وهي أنه لا يغتسل فيه أي في هذا الماء بعد ذلك وذلك حتى لا يجلب على نفس الوسواس يعني إذا مثلا فرضنا مثلا في عصران الحديث اللي هو البنيو مثلا البنيو دي له مثلا آفل البلوع بتاعته وملأه ماء ثم باله في هذا الماء أو بجوال هذا الماء فتراشش فيه البون إيه اللي يحصل لو أنه اغتسل في هذا المكان تأتينا أي وسوس لنفسه حتى لو أن الماء أكثر من لو أن الماء أكثر من الماء النجس سيصب بالوسواس بعض أقل إذا كان في المكان بالوع إذا كان في بلع والبلع دي شغالة مش كتم الماء إذا كانت الشغالة فلا بأس في أن يبال في هذا المكان عشان برضو حد شيء فهم إن ما ينفعش يبقى المبولة في مكان الاستحمام ديف مكان وديف مكان لا المقصود إن يكون المكان دوت يتجمع فيه الماء فالماء هذا إن لم يتنجس فإن صاحبه يصب بالوسوس فيمنع من هذا الباب أو من هذا الماء وأيضا قد يفسده على غيره يعني برضو ديت تكون علة من العلة لأنه ممكن يفسد هذا الماء عليه ها؟ على غيره يعني حتى هو مثلا لم يستعمله لكن فعل ذلك فربما يتنجس هذا الماء فيفسده عليه يفسده على غيره ويقول لك يقتضي الفساد والحرمة يعني قد يفسد الماء على غيره وأيضا قد يفسد على نفسه فلا استطيع أن يقتسل بهذا الماء وإذا اقتسل به فالغسل باطل ولا يصح لأن هذا الماء نجس ولا جزء اقتسال بالنجس يبقى حرمة البول في الماء الراغت كذلك أيضا قال المسجد يعني يحرم قضاء الحاجة في المسجد ومش معنى في المسجد يعني في حمامة المسجد لا في المسجد نفسه يعني. عن أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فناهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغرق عليه وفي رواية ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القضر إنما لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن والحديث الأول المتفق عليه والآن الثانية هي رواية مسلم قال الناوي رحمه الله فيه مسائل الخامسة يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد وأما من على بدني نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجلس له الدخول فإن أمن ذلك جاز يعني إفرضوا هذا المسجل أنه عايز يدخل الخلاء في المسجد ويغتسل او يغسل نجاسة فلا باس بهذا بشرط ان يأمن تلويس المسجد او تنجيس المسجد يعني بس هنكمل بس الجزية بتاعة المحرمات ديت ونكمل بعد المغرب ان شاء الله قوله الاستنجاء بروس او عظم او طعام هذي رقم ستة الاستنجاء بروس أو عظم أو طعم عن سلمان الفارسي قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي براجع أو عظم رواه مسلم وعن ابن مسعود في حديث داعي الجن وفيه وسألوه الزاد لما جاءه وفد الجن وقرأ علم القرآن فقال لكم كل عظم زكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما يعني بالروس والعظم فإنهما طعام إخوانكم والحديث رواه مسلم قال أهل العلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تلويث جاد الجني ودوابهم فإن طعام الإنسان ودوابهم من باب أولى فلا يجوز الاستنجاء به وكذا لا يجوز تلويسه من, باب إضا... وكذا تلويسه من باب إضاعة المال المنهي عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم سلاسا قيل وقال وإضاعة المال وكثرت السؤال متفق عليه يبقى إذن يحرم إزالة النجاسة بعظم أو روس العظم العلة لأنه زاد إخواننا من الجن إنه أي مثلا حتة مثلاً عظم فراخ أو عظم بط أو حاجة بنرمي إحنا في الزبالة وهذه ونحن نأكلها قلنا بسم الله وإحنا بنأكل اللحمة بتاعتها قلنا باسم الله فالعظم دي لما بترمى بيرجع يكسى مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى من إخواننا من الجن فنفعش واحد يأكل مثلا حتة عظم من هذا العظم ويزيل به إيه النجاسة النجاس. فمن باب أولى, من باب أولى إذا كان شيء من المطعمات للإنسان زي مثلا لقمة عيش أو أي شيء من هذا هذا لا يجوز أبدا استعمله. وهناك من العظم ناجس فلا يجوز إزالة نجاسة بإيه؟ يعني حتى لو العظم دي مش طاهر افرض العظم ناجس عظم أي حاجة عظم كلب والعظم خزيره لا عظم أي حاجة طب دي شيء ناجس فإزالة النجاسة بالنجاسة هذا ليس لا بمشروع ولا بمعقول بعد ذلك نقف عند المكروهات وإن شاء الله نكمل بعد سيأتينا إن شاء الله سيأتينا الكلام عن نجاسة الدم والفرق بين الدم اليسير والدم المسوى ها قلنا إن شاء الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين المبعوثة رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع من ناجهم إلى الدين ثم ما بعد فانتهينا قبل صلاة المغرب من الحديث عن الأمور التي تحرم على المسلم أثناء قضاء حاجته فهذه الأمور استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل قضاء الحاجة في قارعة الطريق وفي الظل وفي موارد المياه وأيضا قضاء الحاجة وسط القبور وقضاء الحاجة في الماء الراكد وقضاء الحاجة في المسجد وقضاء الاستنجاء بروس او عظم أوطع هذه الأشياء التي يحرم على المتخلي أن يفعلها وقفنا عند الضابط الثاني وهو ما يكره ما يكره أثناء قضاء الحاجة قوله ما يقرأ أربعة الكراهة هي ما نهى الشارع عنها ليس على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها وإن كان ملوما يعني لو فعل هذا المكروه فإنه يلام على فعل لكن لا يأسم, لا يأسم. إذا ترك هذا المكروه فإنه يثاب على تركه أول شيء من المكروهات قال الكلام أثناء قضائها الكلام أثناء قضاء الحاجة فعن ابن عمر قال إن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه قال والحديث صلى الله عليه وسلم قال الناوي رحمه الله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد انسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين وحكاه ابن المنزل عن ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة الكلام اثناء قضي الحاجة مكروه يعني بيحصل الحال في بعض الاماكن تلاقي اتنين وقفين على المبولة مثلا يقضيان حاجتهما والاثنين قاعدين يتكلموا بتسيروا مع بعض او اتنين في حمامين مثلا والاثنين قاعدين يتكلموا باللاسلك كده ايه قاعدين يتكلموا بعض في الحمامات هذا مكروه وممقوط واضح هذا مكروه وممقوط إلا إذا حصل ضرورة ويحتاج إلى الكلام واحد مثلا بيسأله عن شيء ضروري واحد مثلا ناسي مفاتيح في مكان فبقول له المفاتيح الفلانية فيه لأننا عايزها ضروري وقتها مثلا احتاج إلى الكلام ضروريا واضح الكلام في هذه الحالة يجوزل إيه؟ يجوزلك أما الكلام الذي يعني بدون سبب والكلام الذي لا ضرورة منه فهذا يكره طبعا في بعض قال لك إنه محرم الكلام أثناء قضي الحاجة واستدل بحديث ورد لكن فيه ضعف ان المعذ يسمقط الرجلين يخرجان لقضاء حاجتهما كاشفين عن عورتهما يتحدثان فهذا الحديث في اسناده في اسناده ضعف حتى لو كان صحيحا فالمقط هنا قال اهل العلم المقط على كشف العوره وليس على الايه على الكلام على كشف الايه العوره أول اول شيء من المكروهات أثناء قضاء حاجه الكلام اثناء قضاء ايه كلام اثناء قضاء طبعا بقى أشد مقتن من هذا اللي بعض يغني في الحمى قصة لايه واحد قاعد ايه في الحمى وعد ايه ها يغني واضح او واحد ايه رج على الريحة طبعا الكلام ده كله يعني ذا على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى قوله في مهاب الريح اللي المكروه الثاني ان يقضي حاجته في مهاب الريح فيقره البول في مهاب الريح مخافة أن ترد البول أو أن يرتد البول على الثياب فيتنجس بذلك فهذا من جاب سد الزرائع التي تفضي إلى الحرم وهذا من الأدلة العقلية او النظرية التي نظر العلم فيها إلى العلة وهذا ما تؤيده الشريعة الإسلامية لأنها أمرت بالتحرز من النجاس يعني في حمامات بيبقى مثلاً إيه فيها شباك فوق أعدة الحمام الشباك ده بيدخل, بيدخل هوى فإذا وقف لقضاء حاجته ودخلت الريح من الشباك يتطاير البول إيه؟ ها؟ على ثوبه فيؤدي إلى الوسواس أو يؤدي إلى تنجيس الثوب فينبغي إذا أراد قضاء حاجته أن يغلق هذا الشباك يغلق شباك اللي فوق الأعداء أيضا من المكروهات قال استصحاب ما فيه ذكر الله وذلك من باب تعظيم شعائر الله وتلك من القواعد العامة وأصول الشريعة ومما يعلم من الدين بالضرور وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال النووي رحمه الله ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار قالوا فلا فليسبح ولا يهلل ولش سبحان الله ولا يقول لا إله إلا الله ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس لو واحد عطس يقول له ارحمه الله ولا يحمد الله تعالى اذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤزن ما يرددش خلف الايه ايه المؤزن اما استصحاب ما فيه ذكر وفقد قال الشيخون حفظه الله الراجح والله اعلم القول الثاني القاضي بالكراهة اللهم اذا كان هناك مفسدة اعظم من وضع ما فيه ذكر لله خارج الخلاء كضياعه مثلا فحينئذن يجوز للضرورة هنا ال... دي شيء آخر الواحد مثلا بيذكر الله عز وجل في قلبه دي شيء آخر بدون أن يحرك شفتين دون أن يحرك شفتين لكن الكلام هنا على الكلام والكلام يكون كلام إلا إذا حرك شفتين سواء أسمع أو لم يسمع هنا اتكلم على أن يدخل أو الخلاء ومعه ما فيه ذكر الله عز وجل طبعا العلماء فرقوا بين المصحف وغيره مما فيه ذكر الله يعني المصحف غير ولاية الاذكار المصحف لا يجوز الدخول به قولا واحدا ونصرح بالحرمة يحرم الدخول بالمصحف الى الخلاق واضح إيه؟ نسيت على طول تناوله لحد حاول تناوله لحد برة لان المصحف لا يسرق يعني في الغالب لا يسرق لو اعطته الواحد بره مش هياخده وطفش مش هياخده وسراقه اجري واضح لا المحمول اللي عليه قران لا ياخذ حكم المصحف يعني لو واحد معاه محمول والمحمول ده عليه المصحف كامل وعاليه كمان المصحف بالصوت والصوره خد بالك فهذا ناخذ الحكم تدخل بيه الخلاء عادي مفيش مشكله واضح لكن المصحف لا يجوز الدخول بيه الى الخلاء اما ورقه الاذكار واحد معاه ورقه مثلا في اذكار اذكر الصباح والمساء او مثلا مع نوتا والنوتا دي كاتف فيها بعض الاحاديث او نحو ذلك ففي هذه الحالة يتركها خارجا الا اذا كان هناك ضرورة وخاف عليها الضياع فالعلماء هنا قالوا يغيبها ويدخل يغيبها يعني يحطها في جيب السويطر في جيبه المهم لا يخرجها في الخلال, يخرجها في الخلال والشيء بالشيء يذكر مسألة برضو الاغتسال بالمية المقروعة على قرآن يكره الاغتسال بها في الحمام في الخلاء يكره ولا يحرم فيها كراهة الأفضل أنه يعني يختسل بها في مكان غير الخلاء في مكان غير الخلاء نفس كلام نفس كلام بيطاء بها فيها أذكار كتاب حسن المسلم أو غيره وهو داخل بيقول لو سابه بره يتسرق في الحالة دي نقول له حطه في جيب السويتر أو حطه في المحفظة حط الورقة دي في المحفظة غيبها ويدخل بها ولذلك هنا قال لك يكره لكن لما يتكلموا عن المصحف يقول لك يحرم يحرم الدخول بلايه بالمصحف الثالث قال من المكرهات الاستنجاء باليمين والدليل على هذا عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى إزالة للأذى قال أجل لقد هنا أن نستقبل القبلة لغائط وبول أو أن يستنجي باليمين أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي براجع أو عظم رواه مسلم قال النووي رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريب قال شيخون حفظه الله الراجح الله أعلم القول الأول القاضي بالإجزاء مع الكراهة لأن العل من النهي شرف اليمين وصيانته عن الأقدار طبعا قال شيخون هذا المقصود الشيخ وحيد عبدالسلام بالي له كتاب بس لم يكمل له كتاب الإكليل شرح منار السبيل مجلد, مجلد واحد فقط ما كملوش يعني من الكتب الجيدة في هذا البال إذن الاستنجاب الايه باليمين إن الإنسان يمس ذكره بيمينه وذي برضو لابد يعني أن يتعلمها المسلمون إن اليمين جعل الله للمقربات إن الإنسان يأكل بها يمينه دي يأكل بها يعطي بها يأخذ بها واضح كمي الحاجات اللي, اللي فيها إكرام أما استعمال الشمال ففي المستقذرات لما يجي مثلا يستنسر يحط الماء في أنف وينزلها كده يبقى بالشمال واضح الكلام لما يجي يغسل عورته ويغسلها بالإيه؟ ها بالشمال يبقى الشمال للمستقذرات قوله البول في المستحم البول في المستحم وجملة ذلك أنه يكره البول في المستحم عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه واذا تكلمنا علىها لما تكلمنا في مسألة الماء ليه الراكض يبقى الماء اللي موجودة في مكان مينفعش تفسدها على نفسك ولا على غيرك والمستحم المكان اللي انت بتستحمى فيه زي البنيو أو زي المكان اللي في الدش المكان دو يكره ان أنت تقضي حاجتك في هذا المكان ليه حتى لا تصاب بالوسواس حتى لا تصاب الايه يبقى في مكان لقضاء الايه الحاج ولزق في بعض الاماكن اللي فيها ساعه مثلا لو ربنا موسع عليك في شقتك ممكن تعمل مكان للاغتسال ومكان للايه ها لقضاء الحاج هذا افضل واولى ان انت او حتى لو عندك حمام واسع تقسمه نصين يبقى فيه نص للدش ويكون بعيد شوية عن أعدة الحمام ويكون قضايا الحاجة بعيد عن مكان الدش حتى لا يصاب الإنسان بالإيه؟ بالوسواس مكان الشطلان يفرض واحد ما عنده حمام دايق هو المكان اللي بيغتسل فيه هو المكان اللي بيغتسل فيه وهو حمام بلدي كده صغير والمكان دايق جدا يعمل ما استحمهاش مثلا ده لا نقول له بقى لما يجي يغتسل يحاول إيه يغسل هذا المكان حتى لا يصب ليه لسواس بعد ذلك. قوله وما يستحب ثلاثة أتكلم عن الأشياء التي تحرم أثناء قضايا الحاجة وبعد كده ما يقرأ أثناء قضايا الحاجة وختم بما يستحب أثناء قضايا الحاجة قال الاستحباب هو ما أمر الشارع به الشارع به ليس على سبيل الحكم والإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وإن كان ملوما يعني المستحب ده لو واحد عمله يثاب طب ما عملوش لا يعاقب لكن يلام أنه هو عرف أن دي سنة وترك هذه السنة وبالذات إذا تعمت ترك سنة كثيرة أو تعمت ترك السنة يقول لك ده سنة ما تعمل هايش ده سنة في كده يقول لك يا عم ده سنة لا ده يولام لوما شديدا لأن اتباعك للسنة ده دليل محبتك لله سبحانه وتعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وغفر لكم الزنوبكم فمسألة أنت تترك السنة وتصر على هذا بل تزهد الناس في هذا يعني تلاقي واحد يزهد واحد في السنة لا عم ده سنة انت يعني عملت كل السنة ولسه دي يعني وتلاقي يزهده في السنة لا هذا يولام لوما شديدا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 الشيطان لا يتطلع او الجن اللي موجود في الخلاء لان الخلاء مكان وجود الشياطين حتى جاء في الحديث ان هذه الحشوش محتضرة محتضرة يعني تحضرها الشياطين وانت, وإنت داخل زماية جن الوقتي تقول اعوذ بالله اعوذ بالله من الله اللهم مني اعوذك من الخبس والايه والخباس فالخبس اللي هم ذكرون الشياطين والخباس اناسه فالمكان ده مكان مليان جن فانت لما تقول بسم الله الشيطان ما يقدرش إيه؟, ايه لا يطلع الى علاماتك الاستعاذة قبل الدخول تقول بسم الله الله مني عوذ بك من الخبث والخباس وتقول الخبث بالتسكين او الخبث بالضم فعنانس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاة كلمة اذا دخل هنا يعني اذا اراد ان يدخل إذا أراد أن يدخل. قال الله إني أعوذ بك من الخبص والخبارث وفي رواية إذا أراد أن يدخل ودف صعيل البخار إذا, إذا أراد أن يدخل يبقى مش بعد ما تدخل تقول ليه دا وإنت إيه ها؟ وإنت داخل وإنت إيه داخل مش معي إذا دخل يعني خاصة ما يدخل جوة لا يبقى أول مستحب بسم الله و discontinي مستحب الله dai أعوذ بك من الخبص إيه الخباس قوله تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج دي المستحب الثالث وجملة ذلك أن الأصل تقديم اليمنى في كل شيء الدليل على العائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وتهوره وفي شأنه كله دي الأصل الأصل إن الإنسان يقدم اليمين في كل شيء إلا ما جاء فيه الدليل قال ولكن هنا تقدم اليسرى عند دخول الخلق من باب تنزيه المكان كما تقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد استحسان قال الشيخ المعسلمين فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى في عكس فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لأنه خروج إلى أكمل, وأفضل أو إلى أكمل وأفضل رابع حاجة قوله غفرانك أو قول غفرانك بعد الخروج لما يخرج من الخلاء والغفرانك الدليل عن عيشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك والحديث اخرجه ابو داوود وحسنه وصححه الالباني في روايه العلماء ذكروا العله ليه قول غفرانك ليه لما يطلع من خلال غفرانك فبعضهم قال لانه حبس عن الذكر فيستغفر الله من ذلك وبعضهم قال يقول غفرانك لانه عندما عانه الله عز وجل وخلصه من الاذى البدني الحسي تذكر بذلك الأذى المعنوي الذي تسببه الزنوب والمعاصي فكأنه بقول يا رب اغفر لي حط عني الزنوب كما أعنتني على حط الأذى عن جسدي فأعني عن حط الزنوب عن قلبي وعن, وعن, وعن جسدي لأن الزنوب لها شر الزنوب لها أثر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد يقول اعوذ بك من شر من شر ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت والله عز وجل قال ومن يعمل سوءا ها يجزم يتعاقب به فهو بالغفرانك يعني يا رب اغفر ليه بيتذكر الاذى اللي هو اذى الذنوب والمعاصي كما تذكر الاذى اللي هو الايه الاذى البدني بالغائط والبول أما قول من قال بأنه بيستغفر الله من أنه يعني غفل في هذا الوقت عن ذكر أو لم يذكر الله فهذا خارجا عن إرادته هذا خارج عن إرادته ثم إذا التزم السنة في دخوله وفي قضاء حاجته وفي الخروج من قضاء حاجته فإنه كان في عبادة إنه كان في إيه؟ عبادة لأن قضاء الحاجة دي مباح شيء, شيء جبل سبحان الله الشيء الجبل دي بالنية وباتباع السنة يتحول إلى إيه إلى عبادة يتحول إلى قربة وعبادة يبقى هو لما يلتزم السنة في قضايا الحاجة يبقى كان إيه يؤشر أو لا يؤشر يؤشر ويساب على ذلك فوائد الباب الأولى الفائدة الأولى لا يجز أقل من ثلاثة أحجار طبعا في هذا الباب لابد أن تعلم أن السنة جاءت باستعمال الماء أو باستعمال الأحجار وهو ما يسمى بالاستجمار هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأولى والأفضل الجمع بينهم اللي هو بين, ال... بين الاستجمار وبين الايه الماء و... وأحدهما يجزئ أحدهم ايه يجزئ عن الآخر الاستجمار يجزئ عن الماء والماء يجزئ عن الايه الاستجمار والماء أفضل من الاستجمار لأن الماء يزيل الأثر بالكلي واضح؟ طيب لما يجبه لو احتاج إلى أن يستجمر بثلاثة أحجام ومن الشرط الأحجار لا أي شيء خشن أي شيء ينقي حتى أجاز العلماء استعمال المناديل والخشب وغير ذلك فإذا احتاج إلى هذا لا يقل عن ثلاثة أحجار الدليل عن سلمان قال نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي أبا من ثلاثة أحجار في صحيح مسلم الحديث وعن أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر يبقى وتر يبقى ثلاثة وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا فليستجمر إيه ثلاثة طيب ممكن يجزأ الحجر دوع على ثلاثة أو ممكن لو الحجر له ثلاث شعب ثلاث جهات ممكن كل جهة تعتبر حجر كل ده تعتبر ايه حاجة. او مناديل وينبغي على المسلم ان يتعلم هذا الباب ممكن واحد يدخل الخلاء والماء اطعى يكتشف ان الماء اطعى بعد ما داخل يفضل الله يسجوه مش عارف يعمل ايه عايز يطلع يصلي وما فيش اصلا جوه فيش يشوف الازازة اللي موجودة في, ال في الحمام يلاقى فاضي فلوهم يتعلم الباب دوات على طول يوم يطلع مثلا مناديل او اي شيء يعني ايه يستنجي بهذا او يستجمل بهذا المسألة الثانية أو الفائدة الثانية يجوز البول قائما والجلوس أفضل الأفضل قضاء الحاجة البول جالس لكن لو بال قائما لجاز هذا للجمع بين الحديثين عن عيشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا وعن حزيفة بن اليمان قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة تقوم فبار قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ متفق عليه قال الحافظ بن حجر رحمه الله والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم وهذا هو القول الأول في المسألة القول الثاني أنه لا يجوز البول قائما من غير عذر والدليل حديث عائشة السابق وفيه من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة وعن ابن عمر قال قال عمر رأاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما قال فما بولت قائما بعد والحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف الراجح من القولين القول الأول هو الراجح أنه يجوز البول قائما مع كونه جالسا أفضل وذلك جمعا بين الأدلة وكذا حديث عمر ضعيف لا يصح عنه طب إيه علت إن الأفضل البول قاعدا أنه يأمن من رشاش البول عليه ثم يأمن من الوسواس لو إنه بال قائما فيحصل الوسواس إنه ممكن قطرة الماء ردت عليه بذلك لما يكون شيء ناشف زي السراميك زي, زي المبولة مثلا المبولة اللي بتبقى موجودة في المساجد يعني البول في الخلاء أفضل هذا أفضل وليس محرما البول في المبولة لكن البول في الخلاء يكون أفضل ويكون جالسا أفضل لكن لم أقول لك ما حكم البول قائما تقول ليه يجوز, لي يجوز لحديث حزيفة المسألة الثالثة والفائدة الثالثة يستحب لمن كان في الخلاء أن يبتعد ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض الوقت في ببان للخلاء الحمامات الوقت لها إيه ها؟ لها ببان أول من الوحيد يدخل بيه في الباب على نفسه طب افرض بي بيقضي حاجته في فضاء في مكان مثلا في صحراء أو في مكان في هذه الحالة لا يعني يرفع ثوبه حتى يدنو من الإيه؟ من الأرض حتى لا يطلع على عورته إيه الدليل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأت البراز حتى يتغيب فلا يرى والحديث اخرج ابن وجه وصحابه الالبانيت حتى يتغيب فلا يرى يبقى السنة ان انت تغيب بشخصك عند قضية ايه الحاجة تيفر على نفسك الباب وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الصحيح هذا هو باب قضاء الحاج الباب اللي بعده باب سريع باب السواك وخصان الفطر هنقرأه فقط قراءة سريعة لأن احنا شرحناها بكذا تفضل تفضل تفضل تفضل أنت رايح الدرس تفضل باب السواك وخصال الفطر وفيه ضابطا الضابط الأول اوقات يتأكد استحباب السواك فيها أوقات تأكد استحباب السواك فيها ستة واحد عند الوضوء اثنين عند الصلاة ثلاثة عند الانتباه من النوم أربعة عند تلوة القرآن خمسة عند دخول المنزل ستة عند تغير رائحة الفن الضابط الثاني خصال الفطر خمس الختان اثنين لاستحداد ثلاثة ندف الإبط أربعة قص الشارب خمسة تقليم الأظافر قولوا باب السواك وخصال الفطرة وجملة ذلك أن السواك من خصال الفطرة فجمع المصنف بينهما ثم مناسبة الباب أن السواك أول سنن الوضوء فجاء المصنف بأحكام السواك قبل الوضوء أنت لما تجد توضع يستحب التساوك فذكر لك السواك قبل الوضوء حكمه أنه مستحب في جميع الأوقات الدليل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلى وعلى عشاء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فينبغي عليك أخي المسلم أن تستحضر وأنت تستعمل السواك أن هذا يرضي ربك سبحانه وتعالى قوله اوقات تأكد استحباب السواك ستة كما سبق أن السواك مستحب في كل وقت لكنه تأكد في ستة أوقات لورود الأدلة عليه قوله عند الوضوء ممكن طبعا ان شاء الله بعد الأبواب دي كلها هيبقى فيه مذكرة أسئلة تجمع كل باب والمقصود زي احنا قلنا بلكها في الفقر إن أنا عايز منك المسألة ودليلة فقط مش عايز كلام كتير يعني فأول حاجه عند الوضوء الدليل عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشق لولا ناشق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء والحديث اخرجه احمد وصححه في الارواح صححه الالباني في الارواح اثنين عند الصلاه فعن أبي هريره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ناشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه متفق عليه طبعا المخصوط بالصلاة هنا صلاة الفرض والنفل والجنازة والخسوف والخسوف وكل الصلاة لأن كل صلاة عم كل الصلاوات تلاتة عند الانتباه من النوع الدليل عن حزيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كلمة يشوص يعني يشوص يعني يدلك يدلك, يدلك فاه بالسواك والحديث متفق من علي. ولهما إذا قام ليتهجد يشوصفاه بالسواك أربعة عند تلاوة القرآن أربعة عند تلاوة القرآن الدليل عن علي أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنوا منه أو كلمة نحوها حتى يضعفاه على فيه فما يخرج منه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن والحديث صحاو الألباني في الصحيح إذن لما تقرأ ورد القرآن يستحب أن أنت إيه؟ تتسوق. خمسة عند دخول المنزل الدليل عن المقدام ابن شراح ابن هاني عن أبيه قال سألت عائشته قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك والحديث أخرجه مسلم لما تجي رجع من برة رجع من شغلك فأنت داخل البيت تستعمل السواك حتى إذا كان هناك تغير في رائحة فمك أو نحو ذلك. عند تغير رائحة الفم لعموم حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال الصنعان رحمه الله الأشياء التي تغيير رائحة الفم هي أكل ما له رائحة كريهة وطول سكوت وكثرة كلام وترك الأكل والشرب يبقى أي شيء من هذه الأشياء حصل تغيير للفم تستعمل إليه السواك لأنه مطهرة للفن يبقى دي الحالات الستة أو المواطن الستة التي يشرع فيها السواك أما خصال الفطرة فخمسون خصال الفطرة خمسون كفاقة مش مهندس لسه صفحتين صفحتين بس لا لا مش هنصلي إيه نصلي فوق يعني أصلا يعني يعز علينا نسيب الباب بيت الباب يعني ده يعني مش وحدك شرح يراكش كامل احرصت نسيب السورة للفطرة مش حايز نشق عليكم بتوعدين من هنا كان الله في عنكم انا حب الدرس يبتعي بقى بعد العاصر انده اخد كبير ساعة ونص جميلة بس همه لما اقترحوا يوم رابعا صراحة يعني اشق عليكم لو عايزين نعمل يوم برابع ماشي ها صح. هو انا اضطريت ان انا اخذ المعد وقت فانتوا تستحملوني بعد كده لان احنا عايزين نقطع شرط كدير يعني انا عايز بعد كده ان شاء الله نحاول يعني الطهارة والصالة على الاقل نخلصهم عشان نبدأ في البواب الجديدة في الدورة اللي بجيها ان شاء الله فالنهاردة نعديها ماشي هنتوقف عند اخصال الفطرة وان شاء الله المرة القادمة نأخذ اخصال الفطرة معه نسأل الله تعالى أن يفعنا ويكون بأقلنا ويسمعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لي إليه لأنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته